يا يبنى آدم للحساب وانفض عن الجسد التراب هي لفقة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب دنياك حلم عشته واليوم أيقظك الحساب كل الخلائق أحضر واليوم قد عز المصاب الكل ينظر حوله كله عجب العجاب تجري الخلائق من هنا تدري إلى أين الذهاب؟